أما بعد أيها الإخوة المؤمنون لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معركة حنين والطائف وبعدما قاتل هوازن رجع عليه الصلاة والسلام وقد خلف من أصحابه شهداء ومعه قوم منهم جرحى ومرضى ومعه قوم أسرى من الكافرين ومعه نساء وأطفال لهم كان أهلهم قد خرجوا بهم من الطائف إلى صاحة القتال وبالتالي لما قتل مقاتلوهم وآباؤهم وأزواجهم أو أسر جيء بهم معهم فلما قعد النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الكافرين وأمر بالإحسان إلى الأسرى أجمعين جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى مجموعة من الأطفال والنساء وهم لا يزالون في رعب الخوف في رعب الحرب وفي أذاها والمسلمون يحسنون إليهم بأنواع الإحسان من طعام وشراب وإحسان جعل عليه الصلاة والسلام يلحظهم ويرقب حالهم وفي هذه الأثناء رأى عليه الصلاة والسلام امرأة منهم تطوف بينهم وهي تبحث عن شيء وكانت كلما رأت طفلا صغيرا سواء في حجر امرأة أو لوحده أخذته ثم رفعته ونظرت إليه ثم ردته إلى مكانه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبحث عن طفلها تبحث عن وليدها الذي حملته في أحشائها وأحبته بكل شآبي بقلبها وقد تعلقت به وطالما ضمته إلى حضنها ووضعته في حجرها وطالما ألقمته ثديها قد طال شوقه وشوقها وعظمت حاجته وحاجتها في شدة حر الشمس ورعب الحرب وهلا تزال تبحث عن ولدها فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتأمل حالها وهي تتنقل بينهم باكية مشفقة تبحث عن وليدها ثم إذا لقيت غلاما بعد غلام فوجدت غلاما فرفعته ثم نظرت إليه فما لبثت أن ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وهي ما بين شم وتقبيل وضم وضم فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام علم أنها وصلت إلى بغيتها وأن الذي كان في قلبها من الشوق والخوف قد انتهى عنها واطمأنت نفسها وقلبها فقال عليه الصلاة والسلام وهو يرى رحمتها بوليدها ويرى شفقتها عليه ويرى حبها له وتعلقها به يراها عليه الصلاة والسلام فيرى أنها رحمت ضعفة. ورحمت جوعه واشتاقت إليه فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم ينظرون إليها قال لهم أترون هذه يعني هل تظنون هل تتوقعون أترون هذه طارحة ولدها في النار يعني لو أشعلنا نارا وأمرنا هذه المرأة أن تأخذ طفلها الذي قد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وضمته وقبلته وشمته وقبل ذلك نامت بجانبه وقبله حملته في أحشائها قال أترون هذه المرأة يعني على حبها وتقديرها وتعلقها وشغفها أترون هذه طارحة ولدها في النار لو أشعلنا ناراً وأمرناها أن تلقي ولدها في النار أترون هذه طارحة ولدها في النار تعجب الصحابة من هذا السؤال وهم يرون شغفها بولدها وتعلقها به ولو خيرت بين ان تطرح نفسها او تطرح ولدها لالقت بنفسها هي في النار فقال الصحابة يا رسول الله لا لا لا والله لا تطرحه في النار لا تطرحه في النار وهي تقدر على ان تطرحه يعني كيف تطرحه وهي تحبه وهي تقبله وهي ترحم جوعه وعطشه وحاجته كيف تطرحه في النار لا والله يا رسول الله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن تطرحه يعني إلا أن تكره على ذلك فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها إن ربنا جل وعلا وصف نفسه بالقوي وصف نفسه بالجبار لكنه وصف رحمته فقال ورحمتي وسعت كل شيء وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتعلقون برحمه الله تعالى ويناجون ربهم بهذه الصفه متعلقين بها مؤملين رحمته وإحسانه وكرمه ومغفرته لأنه جل وعلا وصف نفسه بأن رحمته قد وسعت كل شيء ألم تسمع إلى دعاء موسى عليه السلام لما رفع يديه وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وذلك لما رجع موسى إلى قومه بعدما ذهب لميقات ربه فغاب عنهم أربعين ليلة ثم رجع إلى قومه وإذا هم يعبدون صنما يعبدون عجلا قد صنعوه من حني وذهب وهم يعبدونه من دون الله فاقبل موسى إلى أخيه وقد رأى قومه وقعوا في عبادة غير الله ألقى الألواحة وأقبل إلى هارون وأخذ برأس أخيه يجره إليه يعني كيف تسكت عنهم كيف ترضى أن يعبدوا غير الله فلما بين له هارون العذر وقال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال موسى لمن تولى كبر العجل فما خطبك يا سامري ثم دعا موسى على ذلك الرجل الذي صنع العجل ثم رفع موسى يديه وقال ربي اغفر لي ولأخي نحن بريآن يا ربي مما فعله قومنا نحن لم نعبد غيرك ولم نتوجه إلى سواك قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين بل إن موسى عليه السلام من قبل ذلك يعرف مقدار رحمة ربنا جل وعلا ألم ترى أن موسى عليه السلام لما نبأه الله تعالى بالرسالة قال, قال وهو يناجي ربه جل وعلا وهب لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فقال الله تعالى بعدها ووهبنا له يعني وهبنا لموسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا فرحم الله تعالى حاجة موسى وما شكاه من ثقل لسانه وهو يقول يا ربي أنا أريد أن أبين وأريد أن أدعو إليه وأريد أن أحاور وأناظر لكن لساني يثقل عن ذلك أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني إني أخاف أن يقدمون حتى إذا تكلمت أنا ثم التبس علي الكلام أو ارتج علي لساني أن يتكلم أخي هارون فإنه أفصح مني لسانا قال الله فوهبنا فو له من رحمتنا رحمنا موسى ورحمنا حاله فاستجبنا دعاءه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وأيوب عليه السلام الذي كان في عز وطعام وشراب وأنعام وأولاد وزوجات وبيوت ونعم كثيرة وإذا بالله جل وعلا يبتليه يبتلي أيوب عليه السلام فيذهب كل ما عنده إلا زوجه بقيت عنده وظهر به مرض جعل قومه يضربون له خيمة خارج البلد خوفا من أن ينتقل مرضه إليهم بالعدوى فمر يوما رجلان وقد كانت زوجته تحوطه وتقوم عليه حتى اشتدت بها الحاجة يوما فذهبت تبتغي طعاما له فلم تجد ما لن تشتري به فقصت شعرها وكان جميلا طويلا قصته وباعت الشعر حتى أحضرت له طعاما فمر يوما وقد صبرت أيوب عليه السلام سبع سنين مر به رجلان فقال أحدهما انظر إلى هذا ما أظن أن الله ابتلاه إلا بمعصية عظيمة فعلها لا نعرفها فلما رأى أيوب عليه السلام أنهم وقع في قلوبهم الشك في نبيهم وربما بعد ذلك جرهم الشك إلى عدم اتباعه والارتداد عن دينه لما رأى أن مرضه أوصلهم إلى هذه المرحلة قال الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر هل قال وأنت القوي أو وأنت على كل شيء قدير أو وأنت الشافي ناجى ربه بالصفة التي وسعت كل شيء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي أنت رحيم فرحمي ارحم ضعفي وارحم حاجتي وارحم امرأتي وارحم أقواما من قومي ربما ارتدوا عن الدين بسبب مرض يا رب عاملنا برحمتك يا رب عاملني برحمتك لا تعاملني بعقوبتك يا رب عاملني برحمتك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى لمن كان متعبدا إذا أصاب ذنبا أو نزلت به حاجة أو انطرحت عليه فاقه أو اتهم باتهام أو سجن أو ضيق عليه أو أخذ ماله أو مرض ولده أو أراد حاجة من الحوائج مما يجري به القدر ثم رفع يديه مستمسكا برحمة الله متعرفا على ربه وأنت أرحم الراحمين قال الله وهبنا له من رحمتنا فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى وعبرة وقدوة لمن يأتي بعده من العابدين يقول أنس رضي الله تعالى عنه كنت جالسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فأقبل رجل يجر خطاه ويتكئ على عصاه قد كبر سنه حتى سقط حاجبه على عينيه من شدة الكبر الليسان إذا كبر ترهل جسمه وتجعد وجهه حتى ربما اجتمع وجهه بعضه على بعض من شدة الكبر قد تجعدت جبهته حتى ارتخت على عينيه قال قد سقط حاجبه على عينيه أقبل يجر خطاه ويتكئ على عصاه حتى وقف بين يدي حبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله تعالى بالرحمة فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فلما أقبل ذلك الرجل جعل يتكئ على عصاه حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام سنين، فهو أكبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأعوام، فوقف بين يدي رسول الله ورفع بصره إليه ورأسه، وهو محدب الظهر متكئاً على العصا. قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها يا رسول الله لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم فهل لذلك من توبة؟ هل لذلك من توبة؟ بعدما كبر سني ورق عظمي وحدودب ظهري وضعفت قوتي واقتربت منيتي أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لو سعتهم هل لذلك من توبة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع بصره إلى رجل أقبل تائبا بعدما شاخ وشاب أقبل تائبا بعدما انقطعت عنه دعوات الشهوة والغريزة أقبل تائبا بعدما وقع فيما وقع فيه من الذنوب ألآن تتب؟ لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لا بل قاس خطاياه بسعة رحمة الله وهو عليه الصلاة والسلام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 ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هو عليه الصلاة والسلام الذي يحدث أصحابه بسعة رحمة الله في كل موطن ويذكرهم بها في كل موقف هل يعقل أن يسد باب التوبة أمام رجل قد أقبل صادقا مؤمنا مسلم قال عليه الصلاة والسلام له هل أسلمت هل تبت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر الله لك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. قال أنس فرأيت الرجل. قد ولى ظهره خارجا فوالله ما تسمع منه إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر حتى غاب عنا صوته ولا نسمع إلا تكبيره. عندما نتعامل مع ربنا جل وعلا برحمته ومغفرته والاقبال عليه ونصدق في تطلب رحمته نكون من المؤمنين وممن اقتدوا بالأنبياء فعلا وقد كان الأنبياء عليهم السلام كانوا رحماء بالخلق كما وصف الله نبينا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قد وصف الله تعالى من قبله أيضا من الأنبياء بمثل ذلك ألم ترى أن إبراهيم عليه السلام لما قعد في بيته فأقبل إليه الملائكة أقبل إليه جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب حسان والملائكة صورهم حسنة وإن تشكلوا بصور بشر فلما وضع لهم الطعام رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ضيوف يدخلون في بيتي وأنا شيخ كبير وزوجتي عجوز كبيرة ومع ذلك لا يأكلون من طعامي إذا ماذا يريدون وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نحن أرسلنا نحن ملائكة أرسلنا لأجل إهلاك قوم لوط الذين وقعوا في الفواحش وأظهروا في نواديهم المنكر وقطعوا السبيل وكفروا بالله وآذوا نبيهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط قال الله وامرأته يعني مرأة إبراهيم ومرأته قائمة فضحكت فرحت أن العذاب سينزل على أولئك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بشروها بأنها سوف تحمل بإسحاق على كبر سنها وعلى كبر سن زوجها وأن إسحاق سيعيش حتى ترى هي ولده ترى يعقوب قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إبراهيم فرح بأنه سيرزق بإسحاق لكن الرحمة التي في قلبه بالناس وإن كانوا كافرين لا تزال تعتلج في قلبه فجعل يحاور جبريل في محاولة منه لتأخير العذاب عن أولئك ليس تأخير العذاب عن رجل زنى أو سرق إنما تأخير العذاب عن قوم يعملون في نواديهم المنكر متكشفين بعضهم إلى بعض يقعون في الفاحشة ويقطعون السبيل ويكفرون بالله وإبراهيم ذكر ابن كثير قال فلما خرج جبريل جعل إبراهيم يمسك بيد جبرائيل وجبرايل في صورة رجل وهو يمسك بيده ويتأنى به حتى يؤخر ذهابه وهو يقول له لو استأنيتم بهم لو أخرتموهم لو استأنيت بهم فيصف الله تعالى حال إبراهيم ويقول ولما ذهب عن إبراهيم الروع الروع من ضيوفه علم أنهم ملائكة فاطمأنت نفسه وذهب ما كان يخاف منه فلولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ثم وصف الله إبراهيم فقال إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِي إبراهيم حليم رحيم ليس عجولا يتعامل مع الناس بالتماس الأعذار لهم يرحمهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمة الراحمون من كان يرحم الفقير أو يرحم ولده يرحم زوجته يرحم قبل ذلك أباه ويرحم أمه يرحم أصحاب الحاجات حتى لو لم تحسن إليهم مجرد ما يقع في قلبك من الرحمة والشفق عليهم أنت مأبجور بذلك الراحمون من أراد أن يصل إلى رحمة الله فليعامل الخلق بالرحمة الخلق عيال الله يعني محتاجون إلى الله كما قال الله وإن خفتم عيلة إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله الخلق عيال الله يعني مفتقرون إلى الله وأحبهم إلى الله أرحمهم بعياله كل من كان يرحم وهو قريب من رحمة الله جل وعلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا جميعا برحمته أسأل الله الرحيم الرحمن أن يشملنا برحمته أسأل الله أن يشملنا برحمته قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجيد العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروا وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم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 إن منهج المعتدلين من هذه الأمة هو الموازنة ما بين الخوف والرجاء. فكما أننا نرجو رحمة ربنا ونعلم سعتها ونقرأ في كتاب الله جل وعلا تقريبه لهذه الرحمة إلى عباده، إلا أننا نجمع مع ابتغائنا للرحمة ورجائنا لها نجمع معها خوفا وتعظيما لربنا جل وعلا. ولما وصف الله تعالى عباده المؤمنين، قال سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفاً وطمعاً خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته فلابد أن يوازن الإنسان ما بين هذا وهذا وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رحمة الله تعالى واسعة لكن العبد إذا فجر وطغى ولم يعمل بأسباب طلب هذه الرحمة عامله الله تعالى بغضبه عياذاً بالله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال قوم نوح عليه السلام لما أصابهم الطوفان لما قالوا له ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين فأمر الله تعالى السماء فامطرت والأرض فتفجرت وإذا الماء يجري بسيل كالجبال وفي هذه الأثناء كان الناس في فزع وخوف ورعب من هذا الماء الذي لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم ولا الهروب منه قال عليه الصلاة والسلام إن امرأة من قوم نوح تجري خوفاً من الماء يعني أن تغرق فصعدت إلى جبل ومعها وليد لها صغير فأخذت تصعد الجبل والماء يعلو وهي تصعد والماء يعلو إليها وهي تصعد حتى مع تعبها وجهدها ومع شفقتها ورحمتها بولدها وهي تجر ولدها لا تريد أن تتركه بالرغم من مشقة حمله معها صعدت إلى أعلى الجبل وجعل الماء يزداد وهي ترى الماء يضرب الناس بعضهم ببعض غرقا فصعدت إلى أعلى الجبل فلما كاد الماء أن يغرق ولدها ضمته إلى صدرها فارتفع الماء حتى وصل إلى صدرها فرفعته فوق كثفيها فنازل ماء يرتفع حتى غرقت المرأة ثم غرق صبيها قال عليه الصلاة والسلام لو كان الله راحما أحدا من قوم نوح لرحم المرأة برحمتها لصبيها فهو عزيز منتقم جل في علاه يعاملنا برحمته ومغفرته لكن سعة هذه الرحمة لا يجوز أن تدفعنا إلى المعاصي تلو المعاصي اعتمادا عليها إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي سبب نزول المغفرة والرحمة عليك الدعاء والرجاء والتوبة أما الذي يقيم على المعصية تلو المعصية ويعتمد على أن الله تعالى سيعامله برحمته وما أدرك وما أدرك أخرج آدم عليه السلام وحرمت ذريته من الجنة بثمرة أكلها من شجرة فالإنسان يعتمد على خوفه من الله تعالى ورجائه له أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سنعنا صلى الله أن يجعلنا ممن تشملهم رحمته أسأل الله أن يجعلنا ممن تشملهم رحمته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم رحمنا برحمتك اللهم رحمنا برحمتك ووفر لنا ذنبنا واستر علينا عيبنا وتقبل حسنتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحيم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا بسط اليدين بالرحمة إننا نسألك أن ترحم إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أنزل رحمتك عليهم في سوريا اللهم أنزل رحمتك عليهم في سوريا اللهم ارحم بكاء الباكين ومرض المرضى والقتل وبكاء الأرامل والأيتام يا رب العالمين اللهم ارحم عذارا قد اغتصبت وارحم أرامل قد بكت وارحم أطفال أنت يتمت اللهم ارحماك بهم يا رحيم اللهم رحمة بهم يا رحيم اللهم أنزل رجزك وغضبك وعذابك على بشار وزمرته اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم اجعلهم آية للمعتبرين اللهم اجعلهم آية للمعتبرين اللهم اجعلهم آية لكل الطغاة اجعلهم عبرة لكل الظالمين ليعلموا أن لنا ربنا ندعوه فيستجيب لنا ونستنصره فينصرنا ونستغيثه فيغيثنا ونستعينه فيعيننا اللهم نصرك يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم وإننا نسألك لإخواننا في كل مكان اللهم إننا نسألك لإخواننا في اليمن أن تجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم, اللهم تولى أمرهم اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم اللهم من أرادهم بسوء من خارجهم أو من بينهم فرد كيده في نحره واجعل تدبيرا وتدميرا عليه اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وإخواننا في دماج اللهم إنا نسألك أن تحقن دماءهم وأن تشفي مرضاهم وأن تجمع كلمتهم وأن ترزقهم الصبر يا حيو يا قيوم يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لكل المسلمين في كل مكان أن تؤمر عليهم خيارهم وأن تصرف عنهم شرارهم وأن تجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا إله إلا أنت أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والبعد، يا رب العالمين، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك، ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا رحمن، تبنى إليك فادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار اللهم انفع به العبادة والبلاد واجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم